اللهم يا من عم البلاد فضله ونعمائه ووسع البرية جوده وعطاؤه، نسألك أن ترحمنا وتستجيب دعاءنا، اللهم برحمتك استجب دعاءنا، وبلغنا منانا، ولا تقطع رجاءنا، واكفنا شر من عادانا يا سميع الدعاء يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن